فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء وهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا